صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم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 المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب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 ما أقومن رهيا مولاكم وبأس المصير ألم يأنن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا, ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من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 إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم, يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولا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 ونحو وَزِينَةٌ وتفاخر بينكم وتكاثر وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أَعْجَبَ الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم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 إلى مغفرة من ربكم وجنة, وجنة عرضها كعرض السماء والأرض يعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء You're in my